أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أم أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكي وتؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنين أكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذن وإن يقاتلوكم يولوكم الأجبار ثم لا ينصرون عليهم 129. أينما تتفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة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 بأمة قائمة يسلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين.